إن الله مع الذين تقوى الذين أممهم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا نتنقل في منازل إياك نعبد وإياك نستعين وقد طال بنا المكث والمقام في منزلة الرضا ذلك لأنها من المنازل الجوهرية التي تؤثر في الإنسان وتجعل لطعم الإيمان عند المؤمن مذاقا خاصا ولا سيما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 بين عشرات الاختيارات والأقدار التي يجريها الله عز وجل فتجده في لحظة فرح والسرور يغمره وفي ثانية يأتيه خبر مزعج ومقلق فيكدره ويحزنه ويدخل الهم والغم على قلبه فيتحول مما كان فيه من الضحك إلى البكاء مباشر وبالتالي حاجتنا لمنزله الرضا حاجه يوميه كل شيء تحتاج فيه الى رضا قد تخرج من هذا المسجد وتجد نعلك قد سرقت هتعمش ترضى لو قعدت تقول الله لا قسم الله لا قسم الله يسولك بتمرض قلبك ساكن قول الحمد لله وامشي حفيان ما في حاجه ودعاط عشان تعرف حاجه عشان تعرف قيمه النعل وحتى تعلم وفي المشي احيانا حافيا ضرب من ضروب التذلل وكسر لطغيان النفس الإنسان مرات بيكون عنده طغيان لكن لما مر مره يقوم يعمل حاجات عنده عربيه يوقفها ويركب مواصلات بيعرف حاجه بيعرف اولا قيمه السياره يركبها ونعمه الله التي اعطاها اياه بعد ذلك نركب يقول بجد سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا الى ربنا لمنقلبون في ناس بيركبوا ما بيقولوا اي حاجه بسم الله ما بقولوا هذا يركبوا ساكن والناس يشغلوا الغنى صح ولا ما صح طوال غناه البشر شغال في المسجله العربية وبالتالي الرضا نحتاجه دائما ولذلك أطال فيه العلامة ابن القيم باعتباره أنه من المنازل والمقامات التي لا تنفك عن العبد أبدا طيب كنا قد وصلنا السبب الثالث والأربعون من الأسباب الموجبة للرضا يقول حتى ترضى ينبغي أن تقر وأن تعلم أن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أنه الأول الذي ليس قبله شيء وأنه الآخر الذي ليس بعده شيء وأنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء وأنه الباطن الذي ليس دونه شيء أنه قديم بلا ابتداء دائم بلا لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى اذا علمت هذا تعلم انه يخلق ما يشاء ويختار وانه اختار لك لانه الاول قبل ان تولد ولم تك شيئا وانه سيجري قدره وسينفذ قضاءه وسيقع مراده لانه الاخر الذي ليس بعده شيء فالاول الذي بدا العباد وخلقهم والاخر الذي ينتهي اليه امر العباد وبالتالي اورد ابن القيم هنا شيء عجيب تفرد الله بالخلق لانه الاول والاخر وتفرد بالاختيار والتدبير وليس للعبد من ذلك شيء واليه يرجع الامر كله ولذلك نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على عظمه ربوبيه الله نبيه صلى الله عليه وسلم لما دعا على الكفار قال الله له ليس لك من الامر شيء ان يعذبهم فانهم عباده وان يغفر لهم فانه هو الغفور الرحيم ليس لك من الامر شيء الامر عند من عند الله عز وجل وبالتالي لم يبق إلا الرضا بمواقع الأقدار وأن تجري مع ربك مع مختاره لك سبحانه وتعالى إذن هذا هو السبب كم الثالث والأربعون الرابع والأربعون بسيط جدا يسعى العبد في دنياه كادحا ساعيا مجتهدا لفعل الطاعه خلاصه امنيته وغايه سعده ان يدخل جنه الله عز وجل ولكن الله قال عن الجنه سبحانه وتعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن قال ورضوان من الله اكبر ذلك الفوز العظيم فرضوان الله في الجنه اكبر من الجنه ورضوان من الله اكبر فانت تسعى لاكتساب رضوان الله و يرضى الله عنه ولا يرضى الله الا عمن عن رضي عنه يرضى الله عن العباد ممن رضي من العباد عن ربه الذي يقول ربي لم يظلمني ابدا لم يسؤني قط يقول الله الصماء عمل ليش حاجه زعلتني أنا مرتاح شديد دائما تسال تقول لك كيف يقول لك أنا مرتاح وربنا يسر لي وربنا ساعدني وربنا ما اداني عوجة وربنا ما ترك لي شيء وما سألته إلا أعطاني وهكذا والخامسة والأربعون لطيفه جدا ذكر ابن القيم أن العبد إذا بلغ الرضا استوى عنده المنع والعطاء كان الله ده مع واحد وكان مد ده ما بقول الله ظلمني بقول الله ما نعني لانه ما بينفع معي ابن القيم حكى قصه عجيبه جدا في المدارج قصه رجل صالح كان يدعو الله كثيرا بالجهاد في سبيل الله ولم يوفق كلما خرجوا للجهاد واعد العده وجاء وجدهم ذهبوا أو إذا جاء الجهاد كان مريضا مرضا لا يقوى معه على قتال فحز في نفسه قال لم يجبني ربي سألته أن اجاهد في سبيله فلم يوفقني بينه بنسباكا لم زل فأراه الله في النوم رؤيا أنه خرج لجهاد وفي الجهاد أسره الأعداء فعذبوه حتى كفر وارتد عن دين الله الزول ده آمد اغتنعت إنك تسأل الله ما الداد تاني ما تقول إنما خير أي حاجة تحصل يقول يقولك حصل كده كده كده كده خير تقول خير خير إن شاء الله ما في مشكله ما تجهجه ما تزعزع كويس ضررناه تلفون قال لك الولد طقته عربيه في الله عذرت وبدول الحوادث قول خير إن شاء الله وبعد ذاك مشيت حوادث ما الزعزع اصلا فإذا كان كان بكير. استوى عند العبد بكثرة الرضا المنع والعطاء وعنده من الله كله عطاء لأنه ما منعك إلا ليعطيك ومبتلاك إلا ليعافيك فإذا فارقت رضاه لحظة سقطت من عينه وبالتالي إذا كان الأمر كذلك فأنت لن تنشغل بعطاء ومنع سوف تشتغل بتعظيم الله وعندها سوف يعطيك الله ما يعطي المشتغلين والسائلين أورد هنا حديث البخاري المعلق إذا شغل عبدي ذكره لي عن مسالتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين لا يسال السؤال مهم بالمناسبه كما سوف نعرف بعد قليل لكنه لا يقف كثيرا عند المنع والعطاء المنع والعطاء عنده سيان وهذه درجه عاليه جدا يسميها ابن القيم استواء الحالات استواء حاله الغنى وحاله الفقر لأن الله سوى بينهما فما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فاكرمه هو نعم. فيقول ربي آنا وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه مرضو ابتلاه ونبلوكم بالشر والخير فتنة الخير فتنة والشر فتنة الفرس توقع في مشاكل خلي الظلم الضايق بلا سبب وشاكل تضل تفتكر ومقلق ويتنهر ويسب ويسخط ومرات يعلق في التجار ومرات يعلق في المرأة يقول مما المرأة دي خشت عليه ذاته خشت عليه بالساحق والماحق أنا مكسب تعافي يقول لك يا زول الشيء ده مكتوب في اللوحه المحفوظه وهكذا والغنى يضغي يضغي خد الإنسان سلام الله ما يسلم عن الناس مشغول طواله لا ذكر ولا عبادة ولا استقامة إلا من رحم ربي طيب السادس والأربعون من موجبات الرضا الرضا يعتبر من أعلى المقامات ورسول الله صلى الله عليه وسلم يندب العبادة إلى أعلى المقامات وارتياد المعالي دائما إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى الواحد يقول بالله نحن شبه الفردوس حسن نحن الفردوس بالله حتى لو ما شبهه قول أنا دار الفردوس الأعلى إذا سألتم الله فاسأله الفردوس الأعلى لما يحدث عن المقامات الإحسان أعلى حاجة أن تعبد الله كأنك تراه طيب ما قدرت الأقل منه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهكذا ولذلك نذب النبي إلى الرضا فمن لم يقدر فبالصبر الصبر أن تتجرع غصة المصيبة بمرارة في قلبك ولكنك تظهر التجلد وعدم إظهار التجزع أما الرضا أن تكون مطمئن إلى أقدار الله أنها ساقها إليك بمصايبها لخير أراده بك تعلمه أو لا تعلمه تعرف أحكامه وأسراره وحكمه أو تخفى عليك لقصر عقلك ولجهلك بالغيب والعواقب والمآلات والنهايات ثم مما يوجب في السابع والأربعين الثناء على الراضين جاء وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والوفود في السيرة تحتاج إلى دراسة خاصة بالمناسبة كيف كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الوفود بل أنه لم يحج في السنة التاسعة من الهجرة لأنه كان عام الوفود وإنما حج في السنة العاشرة من الهجرة وايضا لأنه ترك في السنة التاسعة الدعاية والإعلان والإعلام حتى يجتمع الناس فيأتموا بحجته صلى الله عليه وسلم فجاءه وفد ف. قال النبي صلى الله عليه وسلم للوفد ما أنتم؟ قالوا مؤمنون نحن مؤمنين جا. قال وما علامة إيمانكم؟ قالوا الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء والرضا الصبر عند البلدة ما خلاص مرحلة في مرحلة أعلى الشين مر ترضى به بدون به بدون بدون, بدون بتلين ما فيوسط بيكون بيصغر النوران دا. لكن بتحت تحت ما راضي يقول يا أخي الله ده ما كان يعمل لك دي، كان يسوي لك دي، أنا لو كنت سويت كده ما كان بيكون حسن ولذلك قال إن لو تفتح عمل الشيطان لا تقول لو أنه كان كده لا كان كده زور مش المعينة وقام قال له في النهاية قالوا ما الدم. قال له ما أجيب له يقول يا أخي أنا غلطة يا اخي انا ما كان اسال الناس اللي قدامي لهم بيسالوكم من شنو لو كان قال لي كده انا ما كان اقول له كده يا اخي ما حد يقول له حصل الموضوع انتهى شوف له شركه ثانيه ما تضيع زمنك صح ولا ما صح فقال الصبر عند البلاء قالوا الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة على الأعداء قال علماء علماء كادوا أن يكونوا من فقهم أنبياء الناس دي نيضين الناس دي عندهم صفات اصلا الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضى بمر القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة على الأعداء يا أخلاق عالية قالوا علماء علماء كادوا من فقه أن يكونوا أنبياء بشن؟ ابن القيم يرى انهم بلغوا ووصلوا هذه المنزلة بالرضا لأن الراضي صابر أصطن لأن الصبر مندرج تحت الرضا أصطن الصبر هو أول الرضا يصبر الإنسان والقل أن تجد صابرا راضيا لكن كل راض قد تجاوز الصبر بمراحل طيب بعد ذا يرى ابن القيم أن الرضا آخذ بمجامع الدين ومقامات الإسلام كلها لا يتصور محبه لله إلا من راضه فأكثر الناس حبا لله الراضين بل حبهم لله يدفعهم للرضا عنه لانهم لا يمكن ان يخالفوا محبوبهم ومراده فمراد المحبوب ان يجري عليك قدرا معينا اختبارا وامتحانا انت ليس لك في مقام العبوديه الراسخه الا ان تسلم وان تذعن وان تنقاد ليس لك اكثر من ذلك وبالتالي اليقين لا يصح الا بالرضا والرضا لا يصح الا باليقين الشكر هل تظنن شخص يتضجر ويتكلم بالقوسين يننن هذا شاكل دا؟ أي زور راضي تلقاه شاكل تقول لك كيف الحال تقول لك الحمد لله ما في مشكلة وأحوالنا تمام وإلى غير ذلك وبالتالي من الرضا عند المصائب أن ترى أن الصبر الذي أعطاك الله له في المصائب هو من النعم في المصائب التي تستحق وتستوجب الشكر ما القصة مشهورة أوردها الغزالي في إحياء علوم الدين رحمه الله أن رجلا مرض مرضا شديدا حتى ذهب وصره وشلت أطرافه كويس وأكل البلاء جسده ولكنه لا يفارق الحمد لله فقيل له وفيما تحمده قال لي غيرك أولا بالحمد لكن أنت ما تحمد ذاته أنت قال لك أما حمدت الله يسألك ذاته مني. الله بحسبك فقال الحمد لله الذي وهب لي لسانا ذاكرا وقلبا خاشعة وجسدا على البلاء صابره وبالتالي صبرك من الله وأصبر وما صبرك إلا بالله فصبرك من الله ولذلك لو اشتد عليك البلاء وصبرت لو لم تكن لك نعمة إلا أنه أعانك على الصبر فاشكره على أنه وفقك للصبر فما كل الناس يصبر هذا غير أنه أخذ نعم وأبقى نعم وما أخذ بأجر وثواب في الآخرة طيب وهذا ربما نتابعه بتفصيل في منزله الصبر من منازل اياك نعبد واياك نستعين طبعا منزله الصبر مرت علينا وبعد منزله الرضا منزله الشكر شكر الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور كما قال سبحانه وتعالى قليل هو اللي يقول لك الحمد لله اشكر الله كويس طيب فالرضا الرضا آخذ بمقامات الدين كلها الرضا فيه المحبة وفي الرضا الصبر ضمنا وفي الرضا الشكر وفي الرضا اليقين وفي الرضا الأوبة إذا الله عز وجل وهكذا التاسع والأربعون من الأسباب هذا كلام راقي جدا يقول الرضا عبادة القلب فعلا يا اخوانا الرضا ده شكل خنق فوضرب الرضا ما شوف القلب جوا النزل بيقولوا قاعدين كتاء قدامك الراضي أنت تعرفه والما راضي تعرفه كيف ما زول ده الرضا ما جوا الرضا عبودية القلب وهو يقوم مقام عبوديات تشق على البدن والله العظيم فالرضا يقوم مقامها وبالتالي قد يفوت المؤمن كثير من أهل الإيمان ليس بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام ولكن برسوخ قلب في مقامات الإيمان واليقين والتوكل وعبوديات الباطن لله عز وجل من محبه وإخلاص وصدق يفوق به الناس وأدل من ذلك دليل الرجل الذي قال النبي يدخل عليكم رجل من أهل الجنة من هذا الباب فدخل ثلاث مرات رجل وتبعه عبد الله بن عمرو بن عاص والحديث في المستد وصححه الالباني في غير ما موضع وبالتالي نزل عنده وبات عنده فلم يجده من أهل القيام ولا من أهل الصيام ولكن وجده من أهل عبوديات القلب أنه إذا اوى إلى فراشه لا يحمل في نفسه تجاه مؤمن غلا ولا حسدا فقال هذه الذي بلغت ولا نستطيع وبالتالي الرضا هو تاج عبادات القلوب وبالتالي يقطع الإنسان المفاوزة البعيدة ويطوي مسافات كثيرة جدا بقلبه إذا كان من الرضي وبالتالي الرضا من عبوديات القلب أعجبتني كلمة لابن القيم يقول فيها رحمه الله تعالى ان الرضا بما أنزل الله من السماء هو رأس العبودية وليس مجرد عبوديه ولكنه من العبوديات القلبية والله يرضى الدين الرضا إذا ألك ذاك الرضا المسا الحين كلنا بنشوف حاجة بسيطة ما حتعظم حاجة في الحياة حاجة بسيطة جدا وحيكون عيشك في الحياة عيش الرسل عيش الكفاف الرسل بالجهجح بالزعزع بالطرب يا أخي نحن لو وقعت عليك بس حبت حاجة أنت بتزعزع زعزع وي. وهكذا في أثر أو قاعدة يقولها ابن الخيم هذه أنا أعتبرها قاعدة ذهبية قاعدة ذهبية من أحبه ان يعلم ما له عند الله حس يا اخواننا فيز في زوفر اي واحد فيكم بده يعرف عنده عند الله شنو الله مدخر له شنو ده تعرف من سره ان يعلم ما له عند الله ده تعرف انت عندك عند الله شنو حيدخلك الجنه ولا النار حيكلمك ولا حيهينك بعدين حيعزك ولا حيدلك حيرحمك ولا حيعذبك وحد وين حتكون بعدين تريد ذلك؟ سهل جدا قال فلينظر ما لله عنده الله عندك كيف؟ بمعنى فإن الله ينزل العبد منه حيث ينزله العبد من نفسه انت الله بخاتيه كيف؟ قدر زي ما إنت خاتيه الله, الله بكون خاتيه هناك كان خاتيه معظم ربنا بيكون معظمك هناك كما معظم ما عندك أي تعظيم عند الله يخذ الكلام والله يا أخوانا ابن القيم نسب هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لأني لم أقف على الإسناد أقول هذا كقاعدة لأن الكلام في معناه صحيح من سره أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده فإن الله ينزل العبد من نفسه كما أنزله العبد منه انت نزلت منزلتك الله عندك كيف منزلتك الله عندك كيف كبيره وعظيمه تاكد انه منزلتك عند الله عظيمه وكان انت ما مقصض ربنا وما ذاكره تاكد انه هو ما ذاكرك وماك عندك قيمه عنده سبحانه وتعالى انتهى الكلام كويس وسبحان الله من أحب أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده فإن الله ينزل العبد منه حيث ينزله العبد من نفسه ينزلك الله منه كما أنزلت أنت ربك في نفسك وتاني يبقى يا سلام من رضي من الله بقدر الرزق رضي الله منه بقدر العمل يعني أنت ما عندك عمل كثير أي حاجة بدك لا الله يكبنى طالب بل لدين أنت أي حاجة بدك لا لو الله داك حاجة بسيطة تقول حاجه حاجة كثيرة معنى ربنا ما عنده قليل قليله كثير سبحانه قليله كثير لكن أي شيء الله بدك لا تعظيم وشديد أي حاجة بعدك تعمل الله يكبنى منك وبالتالي هذا الكلام كله يفضي ويقود إلى أن منزلة الرضا يقوم في عبادات القلب ويغطي ما يشق على البدن من اعماد الجوارح. طيب الخمسون هذا كلام رفيع يقول رحمه الله إن ما يجب الرضا أن الرضا يفتح على العبد أبواب حسن الخلق مع ربه ومع خلقه خلق الله كيف أبيزعلك من الناس شنو بالدرجة إنه ما بيدوك، أبجيب الأحقاد والحسش شنو زوجة نفس مرتيع من النعم وما قاعد يشلو، ما قاعدوا، ما تغضب من من الخلق. قل لم يأذن لهم ربي ولم يسخرهم ربي. ما تزعلك مع زور، وبالتالي هتكون أخلاقك مع الناس لأنك راضي والحسد عدم رضا. الزوالحاسد ما راضي شايف الناس أموره ماشيه كويس وماشا أموره ما كويس في زول قام يتفوق هو بضعي جدا ما راضي أسأل كده قل أن تجد حاسدا كريما ما في زول حاسد بدي الناس هو حق نزل الوعب وبتمنى إنه ينتهي ذاته في حاسد كريم في زول حاسد كريم حق ده. ولن تجد حاسدا راضي أسأل كده في التوراة القديمة أوحى الله إلى داود الحسود عدو نعمتي غير راض بقسمتي الحسود عدو النعم ما بتضايق إذا ما تكون في نعمة وتكون في رحمه هو بكون مأبوض جدا والله إخواني دي مشكلة دي مشكلة وقسم الغزالي الحسد إلى أنواع الدرجة الأولى أن تتمنى زوال النعمة من أخيك ثم صيرورتها إليك تقول تبشي منه الجيني انا أسوأ منه من يتمنى أن تزول النعمة من الأخ ولا رغب له فيها بس ما دائرة لكن كي عليك ما تتحقيق النعمه ونزول ومنهم من يحسدك في جنس النعمة لا في عينها ما يد نفس نعمه تكبير زيها بس ولكنه كاره ان يعلو عليه احد او ان يكون هنالك احسن منه وهذا محرم اقل من الفات لكن محرم والرابع الغفطة ان تتمنى نعمه اخيك مع زيادته وبقائها في يده وخاصة في امر الاخره لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله علما فهو يقضي به آناء الليل وأطراف النهار كويس يعني زول القزوصة العربية سبحانه ماشا يقول يا الله بس عربية تريد تجب حقتي ده النوع الأول النوع الثاني يقول يا الله يطق العمود ويجي وما يلقاها ولا يتجيه هو ولا ده العربية بس لا كين ما ده العربية بس ده ما تجيه الثالث يقول يا الله عربيتي تكون معاه وسدين عربيه زيه ويكون بينه بالضايق والضايق كيف ازده يكون احسن منه حس كان انها ذاته موهومه والله العظيم موهومه ما عنده ريض وايمان ضعيف الواحد يجي مع عمارة الصبح مبنية يقول ناس عايشة وناس دايشه والله انت دايش فعلا دايش انت الناس ما دايشه انت دايش يا عين كده يقول لك ناس عايشه وناس دايشه يا اخي تعجبك الامارات دي ايوه يقول لك ناس يدوه يقول لك ان داكم بالكوريك الدين بالمعلقه ده الكلام بتاع ذاته سوء ادب يقول لكم ان اداكم بالكوره ان يعني ما راضي ذاته وفي نوع ذاته يعني يوصله هذا الى البغي والعدوان ده كماك حق بالتراب صح لكن شوف سبحان الله مثل هذه النعم يعرضها صاحبها للزوال والسلب لأن الذي أعطاها قادر على أخذها وسلبها ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار لما كفروا بالنعم ولم يؤدوا شكرها نزعها الله منهم وبعضهم قد يعطيه ويزيده قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدى قال حب لأخيك ما تحب لنفسك قال بعض الحب لإخواني صعب على النفس على مقتضى المحبة البشرية البشر يحبون الامتلاك ويكره أن يتفوق عليه أحد بطبيعته لكن إذا وصل إلى درية الرضا يتمنى له وعلاج ذلك بمجاهدة النفس وقهرها والدعاء له في اللحظة مع مر وقع الخبر عليك بأن يزيده الله وأن يعليه وأن يرفعه وبالتالي المناسب أقول لكم قاعده ذكر ابن الجوزي وذكر الذهبي أن أسوأ أنواع الحسد الحسد بين علماء الشريعة ودوارد المناسبة ما بعيد وإن كنا لا نتكلم عنه كثيرا كلام الأقران يطوى ولا يروى شيخ بيقول الناس ما بحبه ما بيسمعوا عليهه وفي واحد تاني بسمع عليهه الزور العاقل يقول يا اخي طالما الناس بيسمعوا للشيخ ده انا زياتي ادلل الناس امشوا انا ما دار الدين انتشر انت دار تعلو ولا دار الدين يعلو يا اخي انت ستين ده هي. تفرح لما يلغي الشيخ الفلاني حضوره كثير تفرح شديد يتمنى انه يزداد لانه بعلم الناس دين ما بعلم الغنى لكن في زور بالضايق وينقبض كويس ويقول يا اخي ده ما احسن مني وما اعلم مني والله لما كنا في جامعة زوا، انا كنت اولى الدفعة هو كان في الطيش بس وده اسوأ انواع الحسد الحسد بين الشيوخ كويس يقول لك طلاب اكثر من طلاب هؤلاء ده كله فارغ ياخي ياخي على الناس ان ينصروا الدين المجرد وان ينصر الاسلام انا كان اللي الزول بيعلم لي الناس بريحني انا اللي بتأعيني شو ما برتاح ذاته زاته مش تتعلم يجب ذاته يجب معه بريحني وقت الدين انتشر ياخي ما بيزيد في عدد وبزيد في كمية المستقيمين وبالتالي يقول لك انت اذا احسست بهذا الاحساس تجاه اخي كرهت علوه عليك بنعمة من النعم ارغاما لنفسك ادعو الله له بظهر غيب ولو بنسانك وبذلك ترغم الشيطان وتهزم النفس الـ الـ الـ الـ الامارة بالسوء طيب في زول بيكون الله مدين نعمة كثيرة بيحسد الناس الأقل منه في النعمة قال هو غنيان شديد يحسب له موظف كان صلح البيت بتاع كده مع انه ممكن يشتري عشرين بيت يا ناس والله هذا ضلال, ضلال شديد اصلا الغزالي أنا ما احب أطول في هذه النقطة لما تحدث عن الحسد تحدث عن أسوأ أنواع الحسد الذي ينم عن سوء الطوية وخبثنية في حسد ما عند البدرات مثلا قال كلما كان اصحاب النعم في مكان واحد ونوع النعمه واحده وقع الحسد كيف قال اذا وجدت تجار في مكان واحد ومتاجرهم بالقرب من بعض يحسد بعضهم بعضا فإذا كانوا يتاجرون في صنعه واحده ده بتعتمر ده بتاعتمر. ازداد الحسد لكن لو ما بيشتغل في صنفك ده عده عدة وده سكر قماش ما بكون في حسد بيناتهم طيب تلقى في زول ببيع عده في درمان وزول ببيع عده في بحري هل في حسد بيناتهم ما في رألنه ما شايف لكن تلقى جزارين الجزارين بالذات كل زول معلق لحمته كل زول لك هنا هنا هنا كاوقف يمدخ تلقى ديك بيع معينة مضايقين دي شديد عرفتها؟ طيب ده حسد، كويس؟ تمسك كل داس الاطباء تمسك الأطبة تلقاهم بيحسدوا بعض لما عيالت يكون بعض ولما يكون مجاهدهم واحد باطنية باطنية نسوا توليد نسوا توليد بتاع اطفال بتاع أطفال إذا بقيت بتاع أطفال ولبتاع باطنية شوية كده الموضوع برضه إن دخل أكثر برضه قد يحسدوا لكن قال لك السيء ان تحسب من ليس في مجالك جزار يا له أخي مالكو مالو. مالكو مالو. يعني إنت لو صاي باطنيه مالك وماله يا مالك وماله يعني ايه لو لو جزار زيك حرام خلي تحسد نفسه اخي صاي باطنيه يا اخي ما له او تلقى ببيع بيبيع تمر كوست. حاسد له موظف يا اخي مالك ومال ما في حاجه اصلا بتخليك بتعمل كده وبالتالي قال الحسد في العشيرة أكثر من غيرهم في ذو الأرحاب ليه؟ لأنهم كثيرا ما يجتمعون فإذا اجتمعوا ظهرت الفوارق وتكلم صاحب النعمة بنعمته الوداء بجبل بوبر اسمه البوبار مش كده؟ وبالتالي كلما كان الناس أقباء كلما كان الحسد فيهم أوقع بالمناسبة ناس يعني قبيلة واحدة أولاد عام كلهم مع بعض بيكون مضايق لما تجي مناسبة حيث كلهم ده حقول له يا دكتور يا أستاذ وهدى ما في زي خبره بيكون مضايق وبالتالي دي, دي مبررات عن, عن الحسن المهم الرضا يفتح باب حسن الخلق مع الله ومع الناس وهذا مما لا شك فيه وبالتالي الرضا يجعلك لا تبالي ولا تخاصم احد من الخلق حكى ابن القيم قصه عجيبه جدا اعجبتني هذه القصه وهي قصه عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاصم زوجته عاتكه خاصم منه عاتكه وعاتكه بنت زيد ابن نفيل ابن عمه عمر بن خلطى ابن نفيل وعاتك بنت من زيد بن زيد نفيل وزيد ابن نفيل يسمى مسلم الجاهلية لأنه مقت عبادة الأصنام وكان يقول أسلمت وجهي لمن أسلمت له المزنو تحمل عذبا زلالا اسلمت وكي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالة دحاها فلما استوت أرسى عليها الجبال ما بتعمل كلام زيد فأصلما بتعمل عمل زيدة اصلا يستوعب الناس يا اخي صح أو مصح الناس ويعبدونها وبالتالي كان مسلم الجاهليه وعاتكة هي أخت سعيد ابن زيد أحد العشر المرسلين بالجنة. ودنا من الناس ما قال يعرف لما تقولوا عدل عشرة رمسيم جدنا بعدل تسعة بس بيجف ما بيذكر سعيده هو كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن ابن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعد وسعيد سعد ابن ابي وقاص وسعيد ابن نو ابن زيد ابن نو ابن نفيل ابن عم عمر ابن خطاب هو مزوج أخة عمر فاطمه بنت الخطاب وعمر مزوج أخته عاتكة بنت زيد وهو, وهو الأسلم قبل عمر هو الذي أراد عمر أن يضربه لما دخل عليه الدار وجاءت فاطئة تدافع عن بعلها يسمى كان بختن عمر خطن يعني شنو؟ يعني المزوج أخته فعاتكة رضي الله عنها مؤمنة خاصمها زوجها وقال لها لا أسؤنك. ليش اسوء أسؤنك. ما معنى أسؤنك؟ معنى بنجمك. مش كده؟ ولا ما يها؟ يعني يدخل السوء عليها. معنى بنجمك. قال لها لا أسؤنك. قالت له هل تستطيع؟ أن تصرفني عن الإسلام بعد أن هداني الله إليه قال لا قالت وبأي شيء تسوئني إذن مهما تعمل ما أحد تعمل لي حاجة حاجة واحدة تطلعين من الاسلام ترجعيني تاني للضلال وده بتقدر على ولدها كويس دارضة دارضة شفت كيف وبالتالي هذا من أجل المقامات دقلنا الحادي والخمسون مش كده لا الخمسون أنه يفتح ويستخلوا الحادي والخمسون الرضا يثمر سرور القلب بالمقدور ومنها كلام من كلام عاتق بالنسبعون من خطاب رضا الله عنه الله قال قال ما وقعت علي مصيبة إلا ولي فيها ثلاث نظر اي مصيبه بتجي عليه قال عنده فيها ثلاثه حاجات بعين الليله اولا انها ليست في ديني اي مصيبه تجي عليك انت عايز في الثلاثه حاجات دي انها ليست شنو في الدين اي حاجه ما في الدين ماله سهله الناس يقول لك جاتك في مالك سامحتك اي حاجه ما في الدين انت انبسط كويس انها ليست في ديني ثانيا أن فيها تخفيف أي مصيبك فيها تخفيف قطعوا كراءك كان ممكن انقطعنا الاثنين انقطعنا قطعنا الاثنين كان ممكن تموت وهكذا لا أعدم تخفيفها والنظر الثالث لا أعدم أجرها وفي مصيبة لن يعدم شنو أجرها الثاني والخمسون يقول الرضا من لوازم اليقين ولعل هذا مر علينا الرضا من شنو؟ من لوازم اليقين واليقين واللد يولد كثير من مقامات الإيمان والعمل الصالح متى يفعل الناس الطاعة؟ إذا كانوا مستيقنين بما عند الله الثالث والخمسون ودي مهمة الرضا يخلص فسمنون ده قال أول ما قال هذا الكلام أصيب بعسر البول في الحرب بعسر البول حب الله لا ورّك قال فجعل يطوف على كتاتيب بالطلاب في الخلوة يوزع لهم الجوز ويقول ادعوا لعمكم الكذب طيب الخامس والخمسون الرضا يخلص العبد من أن يرضي الناس في صخة الله ليه لأنه ما راضي فيطلب ما عندهم ويريد المسيط القانع والعفيف مهما حصل لا يطلب شيء ولذلك لا يتملق أحد وهذا مهم جدا السادس والخمسون وده مهم الذضى يفرغ القلب من هم الدنيا عجبتني مقولة قال ابن القيم وقال بعض العارفين أصل العبادة ثلاثة أصل شنو العبادة شنو ثلاثة أن لا ترد من احكامه شيئا أنا فعلا عندك عبادة ولا تسأل غيره حاجة تكون عندك عبادة فعلا ولا تدخر عنه شيئا أي حاجة عندك لأله تدي طواله دي, دي, دي العبادة والله هذا كلام أصل العباده شنو ثلاثة لا ترد من أحكامه شيئا وأن وأن لا تسأل غيره حاجة وأن لا تدخر عنه شيئا لا تدخر عنه شيئا تدي طوال يقول لك لله الله تدي طيب الثامنة والخمسون قال لك إذا استوى الامران بالنسبة إلى رضا الرب فكذلك بالنسبة للعبد ينبغي أن يرضى بما رضيه الله له والتاسع والخمسون ان الرضا عدم الرضا تقدم بين يدي الله ازور المراضي حتى باحكام الشريعه بيشوف إنه هي فيها قسوه او ما ينبغي كده وده حقه يصلحه وده حق يعدلوه وده حقه له فتوى هل بيشوف الحاجات ذي دي يا ولدينا اعمال لا تقدم بين يدي الله ورسوله هذا من نوع التقدم بين يدي الله ورسوله والستون 60 المحبه والاخلاص والانابه لا تقوم الا على ساق الرضا يعني أصطن البشير دح يد كلها رضا وقد مر علينا والحادي والسكتون والأخير من الأسباب الموجبة للرضا ختم بن القيم ختم عجيب قال أعمال الجوارح تتضاعف إلى حد معلوم أعمال الجوارح تتضاعف إلى حد شنو؟ معلوم الصلوات تزيد تزد النوافل مهما عبدتها بتجيب في حد معين أما الرضا فإنه من عبادات القلب ولا حد مقسوم ولا معلوم له كويس فترضى عنه دائما وكل ما أعطاك لا ينقطع الرضا إنما شنو إنما يزداد الرضا وهذا من الأمور المهمة طيب بعد ذلك قال ابن القيم شوف بعد قال فلنرجع الى كلام الهروي الثاني سقوط الخصومه عن الخلق سقوط شنو الخصومه شنو ابن القيم ما تكلم عن الرضا قال الرضا عنده ثلاث شروط ذكر الشرط الاول الشرط شنو قبل الستين 60 كان ذكر الشرط الاول شنو وفي الشرط الاول ده ذكر الكلام ده كله الواحد ستين ده كله تبع الشرط الأول لست ما خسر في الشرط الثاني ولا الشرط الثاني الشرط الأول استواء الحالات عند العبد وبما تستوي الحالات عند العبد بإحدى وستين سبب بعد سقوط الخصومة عن الخلق يعني من وصل إلى درجة الرضا ومن شرط الرضا الا يخاصم الخلق فإذا منعه الخلق عليه ان يرجع الامر الى الله بان الله لن ييسر له وبالتالي سوف يخرج من خصومه الخلق بعدم ذمهم ما حزم منه ما حزم شنو الخلق وابن القيم يرى ان خصومه الخلق منازعه تضاد الرضا ونقص للتوحيد ليه لانه يخاصم عبد لا يملك شيئا الملك عند من؟ الملك عند من؟ عند الله عز وجل. والثالث والله هذا كلام راقي جدا. كلام راقي راقي شديد. كيف؟ اذا يعني فيت المفروض يديك مدك. وزول وعدك. لذلك انا عندي يعني هديه لك ومدك لها. كل مره ياخذ هديه وبعدها تكلم الناس ما صدقوا فلان ده. والله قال داري الدين هديه ومداني. يا اخي يا اخي الله ما ارضى الله والله كان الله أراد من خشمه تمساح تطلع من خشمه تمساح وقال لك نورتبه يحكوا قال لك في ملك قال في عندنا معنى ما دي قال يا اخي انا درجه تمساح ده, ده بيشيل الناس كيف قام يا زغل خدت كرسيو في الجيف في الـ في الـ على الـ على, الـ على, الـ على الـ النيل يعني كويس محل في تمساح وجاب سود دخلوا جوا النيل ده يشوفوا الناس في كلهم دا انقلب ساكي ساكي فواحد قال له يا أخي خلوا الجلبك كورعين زين عشان تمسحي منك قال لي انت بتعرف الجلبك تعال خش انت طلعوا ده وادخلوه مهما لك داري يقول له لا قال لي انت بتعرف الجلبك اديت الجلبك انت فبالتالي قال لك يقول ما داني يا أخي الله ما كلك زور ركبك في العربية ونزلت قال لك انزل يا ديل خلاص يقول والله ده الله صلي عليه بس دا الله صلى الله عليه وسلم يا اهل شو أهل الإيمان يفهموا فهم راخي جدا انت أصلا ما تنسب الأمر إلى العباد والله العباد لا يملك شيء خلي عندك إيمان شديد هذا نقضي للتوحيد لأنه نسب وخاصم عبد فيما لا يملك والثالثة أنه نسي السبب الموجب لترك العباد له وهو عصيانه لله دائما أهل الإيمان من أدبهم يقولون ولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا قل هو من عندي انفسكم يرجعون الامر الى شنو إلى نفوسهم في قصه اوردد القيم انا في المدرج والله اخوانا بالقيم ربنا الدو بس انا ما بسيب له هو الفضل بنسب الفضل لمن اقول بس سبحان الذي أعطاه الله الدواء انت انت اي مس الجامعات والطلاب بيقولوا انه هو فاهم وإنه شاطر ما منك يا أخي يا أخي ربنا قال عن سليمان ففهمناها سليمان الفهم من ربنا كان الشيخ والإسلام تيمي رحمه الله إذا اشتد عليه الأمر يقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني أدع علم ربنا والبدي الله الله كان ذاك ذكى وفهم ما تقول أنا ذكي وأنا شاطر شاطر وين؟ من الله وليس منك حاجة لسه عجيبة جدا قال في رجل جالس أمام البيت فجاءه من يسيئه واحد بلا سبب وقف واساءه في ناس بفهم فهم توحيد عميق وفي ذو طوالي بكفكف وقال جاتك صح؟ في ذو بفهم فهم توحيد أزودنا نمبزه وساكت ساكت قام دخل الزود ده واقف وانتظره قال الزود ده ماشي يجيب له وكاز يجيب ده لشكل ده تغيب مسافه وجاعد جدا جاء ولحيته تقطر ماء قال له اين ذهبت قال ذهبت وصليت لله ركعتين تبت إلى الله من الذنب الذي بسببه صلتك عليه يعني قال انا عامل لي نصيبة ما في حاجة يدخل الزود ينبذني ده معناها أنا عاملي السبب مش أتاب الى الله أسأل ما عليه عليه بس يا أخي ده كيف ده حسن. ايوه أيوة قال له تبت الى الله من الذنب الذي بسببه صلتك الله علي لأنه ما لا في بينات انتجارة يعني ما في سبب الأدم خليك تتجد نبذني فإذن تركوا خصومة الخلق فالراضي لا يخاصم ولا يعاتب إلا فيما يتعلق بحق الله أما, أما نفسه فإنه لا يخاصم لأيها الشرط الثالث الخلاص من المسألة للخلق والإلحاح يا سلام يا يخواننا الرضا ينافي مدى الأيدي وسؤال الخلق بس انت تسأل الله انه ما يذلك تسأل الله دائما كده انه ما يجعلك يجعل رزقك عند عباد من عباد الله يذلونك وبالتالي قال جاب الآية يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماه لا يسألون الناس الحافه الإلحاف معناها الإلحاح طيب بعض المفسر يقول لا يسألون الناس الحافه يسألونه ولكن لا يلحفون فقد اثبتت الايه شنو السؤال لا يسالون الناس الحافه اذن يسالونهم ما هو اقل من شنو من الالحافه والزجاج كان يقول لا يسالون الناس مطلقة وهذا قوله كقول تعالى فما تنفعهم شفاعه الشافعين اصلا ما في شفاعه وقد دلل الزجاج على تفسيره لا يسال الناس الحافه مطلقه سؤال ليه قال لانه قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وقال تعرفهم بسماهم وبالتالي لم يسألوا وكان ابن عباس يقول في تفسيرها لا يسألون الناس إن اذا إذا كان عندهم الغذاء لا يسألون العشاء وإذا كان عندهم العشاء لا يسألون الغذاء والمهم الضابط في هذه المسألة أن المؤمن عفيف في سؤال الآخرين ولا يسألهم بل الشارع نهى عن ذلك ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وكه مزعة لحم ومن سأل الناس أموالهم تكثرا يريد أن تكثر يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر ومن فتح باب سؤال على الناس لا يسد أبدا تفتح تسأل الناس بعد الله يسلط عليك الفقر ده تاني ما تجف وبالتالي بالنسبة السؤال أحيانا يكونوا مرض يقول لك واحد عنده بهاي وعنده شنو وعنده شنو وتلقى بعدا يقول شنو اه بس والله واحد كلمني قال لي واحد شحات مع معروف قال لي بيجينا وبشحد مننا قال لي والله لقيته معانا في الطيارة ماشي القاهرة لابس آخر بدله خلاص بقى عايش على كده ده فتح باب شوف بس تفتح باب السؤال للخلق وبالتالي حكيم حزام قال كنت اسال النبي فيعطيني ثم اتي فيساله فيعطيني في الاخر قالوا النبي صلى قال له يا حكيم اليد العليا خير من اليد السفلى ده الحديث بتاع حكيم بن لا تسال الناس شيئا قال حكيم فكنت لا اسال احدا بعده جاء عمر رضي الله عنه وقسم للمهاجرين والأنصار أموالهم وحقوقهم فإذا أعطى حكيما ابى حتى صعد المنبر وقال أشهدكم أني أعطي حكيما حقه حقه حق بقماشين وقد أخبر ربسلم بعض أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا وأسر إليهم بكلمة فقال كان إذا سقط صوت أحدنا من فرسه لا يسأل أحدا أن يرفعه ينزل ويرفع, ويرفع صوته ويركب الفرس من جديد لأن هذا ينافي الرضا هذه المسألة تنافي شنو؟ تنافي الرضا لكن بعض الناس إذا جاءته جاءه مال من اخوانه أو هدية من اخوانه من غير استشراف ولا مسألة استشرافكم منتظرة ومسألة يسألون فهذا إنما رزق ساقه الله إليه ما في شيء وهنالك أمور تجوز فيها المسألة كالقسامة والديات والتعاون على البر والتقوى وكذا وممكن الناس يسألوا لك يقول يا أخوانا أخونا مريض نعمل له كشف نعمل له كذا لكن أنت ما تقول للناس أنا عيان ودوني وكذا والله حار حار يعني شديد المهم أما سؤال الله عز وجل والإلحاح إليه لا يسالون الناس الحاف الناس أما الله فاسأله إلحافا ولا تبالي لأن الله يحب العبد اللحوح والملحح تسأل كثير وهذا من التعبد بل يقول شيخ الإسلام تيمية احيانا قد تسأل ربك شيئا من حاجة الدنيا وتلح في الدعاء فيتفرق قلبك وتذوق طعم مناجاته ولذة سؤاله والانس به وتحس بمعاني العبودية والقرب منه فتنسى مسألتك بما أنت فيها من الن... بما أنت فيه من النعيم واللذة حتى تتمنى ألا يقضي الله لك ما تريد وأن يحقق لك ما تطلب لأنه لو حقق لك ذلك ذهب ما قام في قلبك من مقامات الإيمان واللذة السؤال درجة عالية يعني ظل يكون داير له عجلة عجلة يركب. يقول يا الله عجلة يا الله يبدأ يسأل يحس هو قريب من الله وقلبه طلع من الدنيا كلها والناس بجاء ما متوكل على شخص واعتقاده كله في الله يحس بمعاني ينسى العجلة ذاته العجلة كان جاءت تانية يسأل يتمنى ذاته العجلة ما تجل وهذه درجة من شنو من الدرجات الدرجة الأخيرة عشان نختم الليلة المنزلة تحت الرضا الدرجة الأخيرة من درجات الرضا وسوف أذكرها باختصار الدرجة الثالثة من الرضا إذا رضيت فلا تدعي أنك من الراضين إذا رضيت فلا تدعي أنك من الراضين يعني ما تقول أنا شنو؟ راضي واعلم أنك رضيت بتوفيق الله لك ولو أن الله رفع تأييده عنك لما رضيته وبالتالي إذا رضيت لا تقف عند مقام الرضا كثيرا وأرجع رضاك إلى ربك قل وفقني أعانني يسر لي سخر لي حملني وفقني للرضا لا تدعي الرضا لأن الادعاء ينافي العبودية الادعاء تعالي والعبودية تذلل وبالتالي أي ادعاء أنا طيب أنا صالح أنا شاكر أنا صبور أنا زي ما في داء ادعاء العبودية ما فيها ادعاء العبودية فيها خشوع وفيها تذلل وفيها مسكنة وبالتالي إذا رضيت فانسب رضاك إلى ربك ولا تدعي أنك من الراضين لتأتي بمزيد رضا وإلا فإنك سوف ترضى عن نفسك وسوف تقف على ما وقفت عليه ولن تستطيع أن تزيد في رضاك ودائما كن متهما لنفسك واضح ألما واضح طيب بذلك نكون قد انتهينا من اصعب منازل مدارج السالكين هي منزله الرضا لعله مرت علينا في كم حلقه يا ربي خمس حلقات ونحن نتكلم عن منزل شنو منزله الرضا جعلنا الله واياكم من الراضين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته